إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنؤ بالعشبة أولي القوة إذ قال له la tefrah inna allaha la yuhibbu